ا ل ح م ا لله رب العالمين واشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله م ح م د ه لا شريك له و ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد قول الله ت ب ا ع ا ل ى في س و ر ة النبى يوم يقوم ا ل و ح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من أ اذن له الرحمن وقال الصواب من يطالع كتب التفسير المذكور والمنقول عن الصحابه رضي الله عنهم وعن تابعيهم بالاحسان في معنى هذه ا ل آ ل ة ا ل ك ر ي م ة يقف جليا على مكانه التوحيد في قلوب ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وعلى عظيم عنايتهم به واهتمامهم بمقامه وشانه وانه اعظم المقاصد واجلها على الاطلاق فقد نقل عن غير واحد من الصحابه والتابعين في معنى قوله ي عز وجل وقال الصواب أ ي قال لا إ ل ه إ ل ا الله وقال الصواب اي قال لا إ ل ه إ ل ا الله وقالوا هي منتهى الصواب أ ي أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله هي ا ل أ س ا س الذي يبنى عليه دين الله ك ب ا ر ه وتعالى ولا صواب الا ما بني على ل ل ه ل وكل عمل يبنى على غير هذا ا ل أ س ا س فهو ت ل ا غ وليس صواب لانه ليس قائما على أ س ا س ه و ع م ا د ه الذي لا قيام له إ ل ا عليه فلا إ ل ه الا إن الله ع ل ي ن ا قيام دين الله جل وعلا وهي في الدين كالاصول ل ل أ ش ج ا ر والكسس ب ا ل م ن ي ا ن الم تر كيف ض ر الله مثلا ك ل م ة ط ي ب ة ك ش ج ر ة ط ي ب ة أ ص ل ه ا ثابت وفرعها في السماء ف ك ل م ة التوحيد لهذا الدين بمثابه ا ل أ ص ل الذي يبنى عليه دين الله سبحانه الله جل وعلا يوم يقومكم والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فيه أ ن ا ل ش ف ع ة ومن جملتهم ا ل م ل ا ئ ك ة ملائكه الرحمن لا يتكلمون عند الله سبحانه وتعالى ب ا ل ش ف ا ع ة والملائكه الذين يشفعون الكثر كما يدل عليه قول الله عز و جل و كمن م ملك السماوات لا ت و ن ي شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد أ ن يعدل الله ب م ن يشاء و حق و ما جاء في هذه ا ل آ ي ة مطالب تماما لما جاء في ايه الهدى ذكر شرطين 私は思うこと言っていました。 منه جل و ع ل ى عن المشروع له ومثل هذا تماما قوله في ص و ر ه النبى يوم يقوم ا ل ر و و ا ل م ل ا ئ ك ة ا م ص ف ى لا يتكلمون إ ل ا من اذن له الرحمن ابن الله للشافع وقال الصواب رضاه عن المشروع له بقوله الصواب بقوله الصواب و أ س ا س الصواب التوحيد プラスはそこにある。 تفسير العهد والصواب الهي ا ل ل ه من أ ح س ن التفسير و أ ج و د و أ د ل ن ي على م ك ا ن ة لا اله الا الله م ك ا ن ة التوحيد لدى ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ن ه ا اساس هذا الدين الذي لا قيام بالدين إ ل ا عليه فمن لم ي أ ت يوم ي القيامه بالتوحيد ب ر ي ئ من العهد ولم يكن من أ ج ل الصواب فلا ينال شفاعه ت مهما كانت عدوكم و ل ه ذ أ ي ض ا مضى معنا قول الله سبحانه وتعالى يوم لا ت م ل نفس لنفس شيئا والنمر يوم ا ذ ل ل ه نفس لنفس شيئا ثلاث مكرات في سياق ن ا وكلها تفيد العموم أ ن ا ل ك ر ا ه ي ج ا ء في سياق الشر ا أ و سياق النبي أ و سياق ا ل م ل ي تهيج ا ل أ م و ر لا تملك نفس اي نفس مهما عاون سنها وعلى مكانتهم ل ن ن س مهما أ ي احبت أ ذلك لها ورغبته له. لها شيئا ولو يسيرا ولو قليلا والامر يوم مثل بالله ف ا ل أ م ر بيده 私はそれを言うことで و りません。 أ ن ه قال للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال من قال لا اله الا الله خالصا من ق ا ل لا ل ا ه من الله خالص فمن جاء يوم القيامه معه توحيد واخلاص ل إ تحقيق لا اله الا ل ه الله, الله فاز برضا الله سبحانه و تعالى و ح ظ ي ب ج م ا ع ا ل ش ب ع ا ء من ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة و غيرهم ممن ي ه د ن الله تبارك و تعالى لهم ب ا ل ش ب ع ا ء فلا ا ه من ا ل ل ه أ س ا س الدين الذي عليهم ن ه و من أ ع ظ م المصائب و البديات في المنتظرين ا ل ا س ل ا م و المنتسبين له أ ن توحيدهم لله سبحانه و تعالى قد أ ض ا ع ه ا ئ م ة الضلال و دعاه الباطل تحت مفاهيم ة خ ا ط ئ ة للشفاعه و لهذا يمارسون ممارسات ش ر ك ي ة ك ب ي ر ة 私たちは ق のように思うときに、私たちはこのように思うときに、私たちはこのように思うとき ا 私たちはこのように思 ل ときに、私たちはこのように思うときに、私たちはこのように思う م ن に、私たちはこのように思うときに、私たちはこのように思うときに ن うときに、私たちはこ ل よ ي に思うときに思うときに、私たちはこのように思うときに思うときに思うときに思うときに、私たちはこのように思 ا ときに思うときに思うときに思うときに思うときに思うときに思うと 私たちはあなたの思いを聞いていると言っていました。 トラブ العلم ا ل ل ا و ع ن والدعاه الى الله تبارك وتعالى المصلحين في تصحيح هذه المفاتن ولو فتش المفتش منه ونظر النار إ ل ى بعض ط ر ب ت ه من اب أ و أ م أ و خال أ و عم أ و غير ذلك لربما وجد أ ن بعضهم قد د خ ل عليه مثل هذه ا ل د و ا ف ع ا ل م ا ط ل ة مما يعظم المسؤوليه و ا ل أ م ا ن و ا ل أ م ا ن في تحقيق هذا الواجب نسخا ل ن ا س نسخا ل أ ب و ا ل أ م والعم والخال و ا ل أ خ والقريب والجار في بيان هذا ا ل أ س ا س الذي معظم ا ل ن س ب ا ل ت أ ك ي د على التوحيد وبيان معنى كلمه لا إ ل ه الا, إلا, إلا الله و إ ي ر ا د ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ح د ي ث ا ل ن ب و ي ة التي تبين التوحيد وتوضح م ع ن ا ل ي ب ق ل هؤلاء من التعلقات ا ل م ا ض ي ة التي وصلت إ ل ي ه م عن طريق دعاه ا ل ط ا ر ه قد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن أ خ وفرنا اخاك على امره الامام المبين واذكر مره 私は一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人の言葉を書いているのは私は一人一人の言葉を書いているのは私は一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人 トー م リンの言葉を言葉にしてもら ا ことはありません。 すみません。 私たちはこの辺りにお話をしているときに、この辺りにお話をしてい م ときに、私 ح ちはこの辺りに ا 話をしてい ا ときに、私たちはこ ن 辺りにお話をしているときに、私 م ちはこの辺りにお話をしているときに、私たちはこの辺りにお話をしているときに、私たちはこの辺りにお話をし ص, ص ل, ل معنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ا ل ي ه وعلى ن ب ي محمد وعلى اله و ص ح ه وسلم قال شيخ ا ل إ س ل ا م بن مغيم رحمه الله تعالى في رسالته إ ل ى احد إ خ و ا ن ه قال الله المسعور ا ل م ر د و ل ج ا ب ت ه ن يحسن الى الاخ على اهل ى الدين في الدنيا و ا ل ا خ ر ة وينفع به ويجعله مباركا أ ي م ا كان ف إ ن ب ر ك ة الرجل تعليمه للخير اي حد ونصحه و ن ص من كل من اجتمع به قال الله تعالى اخبار ا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أ ي ن م ا كنت أ ي معلما للخير داعيا الى الله مذكرا به و و ق د ا في طاعته فهذا من بركه الرجل ومن خلى منها لا فقد خلى من البركه ومحقت بركه لقائه والاجتماع به بل تمحق بركه من لقيه واجتمع به ف إ ن ه يضيع الوقت في المجارات ويفسد القلب وكل آ ف ة تدخل على العدل فسببها ض ي ع الوقت 私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、私たちの言葉を言うことは、 私たちはこの世の中であなたのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っているるる واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود ب ض ر ر ه م عاجلا وهؤلاء قدم الله سبحانه ورسوله ان لا يطيعهم وطاعه الرسول لا تتم الا بعدم طاعه هؤلاء فانهم انما يدعون الى ما يشاكلهم من اتباعها والقبله عن ذكر الله والغفله عن الله ا آ خ والدار ب ع الاخره متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر وكثيرا ما يقتدم احدهما من ا خ ر ولا ي ف ا ر ق الحمد لله ر العالمين اشهد ان لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه رساله كتبها الامام العمال بن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى الى احد اخوانه سماه في مقدمتنا على الدين الاخ على الدين ولم يوقف عن شيء ت ت خ ر د شيء يتعلق بمن كتبت له هذه النصيحه من خلال الكتب التراجع والمصادر التي قد تفيد في هذا الباب والذي يهم هو هذه ا ل م ص ا ي ا ا ل ع ظ ي م ة التي ضمنها ابن القيم رحمه الله تعالى و أ ق و ل بعد قراءتي مني وتاني بهذه الرساله ان قراءتها وتدارسها 私はこのいはのをいはいたはい ファクラーの声が聞こえたらファクラーの声が聞こえたらファクラーの ا ل 聞こえ جمعت في ー ا د が聞 ي えたらファクラーの و が聞こえたらファクラーの声 ة ج د ا たらファクラーの声が聞こえたらフ ي ع ラー طالب العلم أ ク يقف عليها たらファクラーの声が聞こえたらファクラーの声が聞こえたらファ このことある b e h a v i にわりあらびならいまはやくもりんはかん、わたすりんはかん。わばなわて、l o t t i f a t من كتب له هذه ا ل ن ص ي ح ة و الاخ على الدين ب د أ ه ا ب د ع و ة م ب ا ر ك ة قال الله المسؤول ا ل م ر ج ا ل ا ج ا ب ة أ ن يحسن إ ل ى الاخ على الدين في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وينفعه به ويجعله مباركه ب د أ بهذه الدعوه ا ل ع ي م الجميله و أ ر ي د قبل الدخول ان انفت إ ل ى هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ت ر ب و ي ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ن ا ف ع ة و ي ك ت ا ب ة الرسائل ا ل ش خ ص ي ة ا ل خ ا ص ة لصديق او زميل او عزيز او رفيق او قريب او جاهل او معك فهذه نفره مع عجب و أ ث ا ر ه مع عجب ك ث ي ر من ط ل ب ة العلم غافل عنه يظن أ ن الدعوه في خ ط ب ة ت ر ك ة و م ح ا ض ر ة ت ر ك ة و نحو ذلك بينما هذا الباب اعتنى به اهل العلم قديما ً و ع ل ي ث ا ً وله اثر ا ب ا ن غ للراي ل أ ن الخطاب ا ل ش خ ص الذي يصل إ ل ى الشخص باسمه ا ل أ خ على الدين 私たちはこのように見えます。 تفتح به القلوب الدعاء الدعاء العظيم الصادق النابع من القلب ولهذا بدا ابن القيم رحمه الله تعالى بهذه الدعوات <تصفيق> العظيمه الجميله لمن كتب له هذه الرساله ومن ا ح على الدين فلهذا اقول ينبغي على طلبت العلم ا ل ع ن ا ن ه بهذا الشكل و إ ذ ا تذكر كل احد منكم يجد أ ن له م ي البلاد أ ص د ق ا ء نشا معهم من الصغر أ ل ي ف ه م و الفوه ربما بعضهم اتجه إ ل ى بعض الانحرافات أ و التوجهات ا ل ف ا س د ة أ و وقعت بعض العقائد ا ل ب ا ط ل ة أ و غير ذ ل ك فجميل ان تكتب له من هنا ا ل ا ل م د ي ن ة أ و من ا ل م س ا ل ن ب ي ر س ان يكون ا ل م س ش خ ص ي ا و ت ب د أ م س ج د ا ل ة و ت ق و ب ص ر في المسجد ا ل ي ت ذ ك ر ت ش خ ص و أ ي ا م ل ة م ع و ت ح د ث ن ا وأذكر كذا م ت ب ص ر في المسجد المتبصر ジムが1つのことはあ ق ま ي ん。 و إ ن م ا من الزمن كان يكتب بشكل يومي و س ا ئ ل ل ق ر ا ب ا ل إ خ و ا ن في أ ص د ق ا ء ه و ا ل آ ن عن طريق بعض ا ل و س ا ئ ل ا ل ح د ي ث ة تيسر ا ل أ م ر بشكل أ ك ب ر عن طريق الانترنت و غير ذلك من الرسائل تيسر ف إ ذ ا ناخذ هذه الفائده م الثمينه و ن ب د أ بها ه ذ ا ل ط ر ي ب ه الجميله التي قدمها ا ن القيم رحمه الله تعالى وتنبيه لكم هذا التنبيه بل في ق ر ا ء ة هذه ا ل ر س ا ل ة أ ن يقرا كل واحد منا هذه ا ل ر س ا ل ة لتكون د ر ب ة له كيف يكتب هذا جانب الان سنستفيد من هذه ا ل ر س ا ل ة ن أ خ ذ منها ت ر ب ة كيف نكتب لمن س من من عالم بارع متفنن ف ت ر ق ومن ا ل أ م و ر التي تنوي ا ل س ع ي د ه من اهلك كيف نكتب لي تعزمت ان تكتب ب ا د ت ك ي ف تكتب تعينك هذه ا ل ر س ا ل ة على س ل ي ب ج م ي ل ة و ن ا ف ع ة و م ؤ ث ر ة جدا تفيد بها من تكتب ا ل ي ه قال الله المسؤول ا ل ن ر ج و ا ل إ ج ا ب ة أ ن يحسن إ ل ى ا ل أ خ على الدين في الدنيا والاخره ب د أ أ و ل ا بدعاء الله سبحانه وتعالى أ ن يحسن إ ل ى هذا ا ل أ خ على الدين أ ن يحسن إ ل ي ه في الدنيا والاخره و إ ح س ا ن الله إ ل ى العبد ف الدنيا ا ل ا خ ر ه اذا فاز ل ع ب د به فاز ب س ع ا د ة الدنيا ا ل ا خ ر ه ل أ ن من أ ك ر م الله سبحانه وتعالى ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه في دنيا واخرى فاز ب س ع ا د ة الدنيا والاخره وسعد في دنيا و أ خ ر ى والله سبحانه وتعالى من أ س م ا ئ ه الحسنى ا ل ث ا ب ت ة في السلطه المحسن وفي الحديث إ ن الله محسن يحب و ل ا ح س ا ن قال إ ن الله محسن فاحسنه فاذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده و اكرمه واحسن اليه وفق العبد لكل خير في أ ع م ا ل ه و أ ح و ا ل ه و أ ح و ا ل ه و جميع ش و ر ه قال وينفع به و ينفع به فالدعوه ن ل ا و ل ى انتفاع ش خ ص في نفسه و ا ل د ع و ة الثانيه ن ف ع ل ل ل آ خ ر و أ ن ينفعه ف ك أ ن ه دعا له ب أ ن يكون صالحا في نفسه مصلحه ك غ ي ا ه قال وينفع به يجب ان ناصحا للناس داعي ا ل دين الله تبارك و تعالى معلما ا ل خ ي ر قال و ي ت ع ل ه مباركا ايما ك و ي ت ع ل ه مباركا أ ي ن م ا يجعل ا ن ا يجعل فيه بركه ا في أ ي مكان ينزل فيه وفي أ ي موضع ي أ ت ي ه قال و ج ع ل و ي ج ع ل م باركا أ ي ن م ا ثم جعل ابن القيم رحمه الله وهذا من لطيف النصح و ج م ي ل ه جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه ا ل د ع و ة مدخلا ليشرح لهذا ا ل أ خ معنى ا ل ب ا ر ح ي ش ر ح له معنى ا ل ب ا ر ح وهذا من أ ط ب خ ما يكون في باب النص تدعو له بدعوه ع ظ ي م ة ج م ي ل ة يفرح بها أ ن دعوت له بها ثم تشرح لهم له معنى ا ل د ع و ح ه ويكون شرحك لهذه ا ل د ع و ة مقصودا لبيان معاني عظيمه ربما أ ن ه غ ا م ل عنها ف م ح ت ا ج إ ل ى التربيه بها وهذا من أ ف ض ل ما يكون في باب النصح والتوجه قال ف إ ن بركه ا الرجل تعليمه للخير حيث حل م ونصحه لكل من يستمع عليه بهذا ا ل و ص أ و بهذه ا ل ح ا د أ و بهذه الصله يكون الرجل مباركا اينما كان إ ذ ا كان في كل مكان ي أ ت ي فيه يعلم كل مجلس يجلس فيه يعلمه فيه يذكر لهم ايه يبين معنا حديثا يشرح معنا حكما يوضحه لهم منكرا ي ن ه عنه معروفا يبينه الى اخر في كل مكان يجلس ف ي ذ ا كان م ل ر ج ل بهذه ا ل س ف ه في كل مكان يجلس فيه يفيد ا ل آ خ ر ي ن ينفع ا ل آ خ ر ي ن ينتفعون بمجالسته فانه م بهذه الصفه يكون شعبا مباركا عندما اذا اضافه مفهوم البركه عند اضافه الطرق الباقيه البركه عندهم هي ان يجلس الشيخ او الولي المزعوم في مكان ثم يترابط عليه التناميل يدعهم اليه ويتمسعون بجسمه و ي م ن و ن ا هذه ا ل ب ا ر ك ة التي ترجى و ت م ش ر وتطلب وهذا من أ س و أ الانحراف و أ ش د ه فالرجل المبارك اين ا م ك ا ن هو الذي في كل مكان يحل فيه يعاني ا ل ا س ر ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى ويكون ن ا ص ر ا قال الله تعالى إ خ ب ا ر ا عن المسيح عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما وجعلني مباركا اينما وهذا فيه أ ن ا ل ب ر ك ة إ ن م ا تكون بمن من الله سبحانه وتعالى وفضل على عبده فمن أ ر ا د ه ا لنفسه فليطلبها من الله فليطلبها من الله بفعل ما ن ر ي ه أ س ا س ا ً لا بد منهما لذيذ ا ل ب ا ر ه ان تطلبها من الله ان ت ب ي ع و أ ن تطلبها ب ب ن غ ا ل أ س ب ا ب التي ترضي الرب سبحانه و تعالى قال و جعله مباركا حينما كنت المعنى قال أ ي معلما للخير داعيا إ ل ى الله مذكرا به مرغبا في طاعته في جميع المجالسه عليه السلام هو ب ه ذ ا ا ل س ف ه معذبا بالخير داعيا ا ل الله مذكرا منه م ر غ ب ا في الله قال ابن القيم فهذا من ب ر ك ة الرجل من ب ر ك ة الرجل على الناس و على من ي ج ا ل س و ن أ ن ه في كل مكان ي أ ت ي يفيد الناس و يعلمهم و ي ر ص ح ه م ذ ا فهذا من ب ر ك ة الرجل و من خلى من هذا فقد خلى من ا ل ب ا ر ح و من خلى من هذا فقد خلى من ا ل ب ا ر ح يعني شخص كل ما يجلس فيه نكف و ضحك و مزق و د ع ب و ربما أ ش ن ع من ذلك غ ي ب ة و ن م ي م ة و س خ ر ي ة إ ل ى آ خ ر ه هذا الرجل ما ل ي بارحه واذا كان جلاسه وجلساءه يستمعون إ ل ي ه ويانسون باحاديثه ايضا تمحى البركه ر ك ه ا فيهم ايضا ويمحق محق ا ل ب ر ك ة ب الذي به محق البركه في اوطانهم هم بمجالسه فيمحق بركه ا نفسه وبركه ايضا جلسائه قال فقد خلا من البركه و م ل ق ت ب ر ك ة لقائه والاجتماع به بل تمحق ب ر ك ة من بقيه واجتمع به أ ن يكون مصيبه على نفسه و ع ل الاخرين لماذا قال ف إ ن ه يضيع الوقت ف إ ن ه يضيع الوقت في ا ل م ج ر ي ا ت في ا ل م ج ر ي ا ت جرى كذا و ح ص ل كذا يضيع الوقت في ا ل م ج ر ي ا ت ل ق ا ن ت م ج د ان ت ج ر د ان ت ك و ر د ان ك و ان تكون م ان تكون ان ك و ا ك و ن م ان فعل ن م ا ك و ن م ان تكون م ر د ان تكون م ر د ان م ج ان م ج ر ي ا و ف ي مجرد ان ن م ج ان ك و ن م ر ان ك و ن م ر د ان ت ك و م ان ت ك مجرد ان م ان ت ك مجرد ان ت م ج د ا ج ر د ا ت م ج د ا م ج ت و ن م ج ان تكون م ان ت ك و تكون م ان خ ب ز ت و ن ل ان ع ج ل ت و ن ل ان إلى آخر و ي ان ان ان ان ان ا ا يضيع ف ل ا ن ة لبست و ل ا ن ة قلقت ه إلى ويضيعون ويعقون م ا من الرجل سمتم الله سبحانه وتعالى لم يتعلمن لمن ي ر ف ع م ن الله سبحانه وتعالى به فهذا ا ل ي ب ي ب ع ض كثير من الناس في م د ل هذا فما الذي ينسى ع ذلك قال هو يفسد القلب يفسد القلب لان القلب لا يحيا إ ل ا بذكر الله ف إ ذ ا سئل عن ذكر الله سبحانه وتعالى انتابته و ت و ا ر ك عليه ا ل آ ف ا ت قال و يقصد القلب وكل آ ف ة تدخل على العبد وكل آ ف ة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساده وهذه الامور مترتب بعضها على بعض ضياع الوقت المجريات يفضي إ ل ى فساد القلب و هو فساد القلب يعود على وقت العبد و الضياع و ا ل ه ر م ا ل من كل ا ي ر قال و ت ع و د ب ض ي ا ع و فساد و كل آبد تدخل على العبد فسببه, ما وفساد القلب و... فسببه ما ضياع الوقت و فساد القلب ه ذ ا ن الافتان سبب لذلك يعني سبب لكل هذا قال وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده اذا كان العبد ه ذ ه الصفه ضع حظا من الله وقلت منزلته ومكانته عنده قال ولهذا وصى بعض ا ل س ي و خ فقال إ ح ذ ر و ا م خ ا ل ط ة من تضيع م خ ا ل ط ة الوقت وتفسد القلب اذا كان الشخص بهذه ا ل ص ف ة م خ ا ل ط ة تضيع الوقت وتفسد القلب أ ي خير في مخالطته و م ج ا ل س ت وكما نفى ابن ا ق ي م رحمه الله مجالسه امتلاها ت ك و ن سببا لمح البركه ا من وقت ا ل ن س ا ء قال ف إ ن ه متى اضاع الوقت و فسد الامر انفرطت على العبد أ م و ر ه كلها انفرطت على العبد أ م و ر ه كلها يعني لا يلتئم ا م ه و لا يجتمع بل ينفرط و يكون أ م و ر ه أ ش ب ه ما تكون ب خ ب ز ة ث م ي ن ة مع شخص انقطعت و تبعتها وتضاعف هنا او هناك لم تبدا ولهذا حفظ الوقت بالطاعه ن هو العقد الذي ينظم للعبد الخير ويحفظ له خرزات الدين وبالقدر المقدور ايضا فانه دعامه عقد الدين والدين افيض فالذي يجمع ذلك اعاده الانسان التامه لوقته حتى يبدا من م ر ولا ينفرط قال ف إ ن ه متى ضاع الوقت و فسد القلب انفرطت على العبد أ م و ر ه كلها و كان ممن قال ا ه فيهم ولا تطع من أ د خ ل ن ا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أ م ر ه ف و ر ا وهنا نسنت ا ل ف ا ئ د ة أ ن فساد القلب يكون به انفراط امر ا ل إ ن س ا ن وتجده ماضيا في هذه ا ل ح ي ا ة م م و ر ه م ن ف ر د ة غير م ل ت ئ م ة ضائع هنا او هناك ت ا ل ه في أ و د ي ة الشهوات أ و غارق في بحر ا ل ش م و ا ت حائرا بينما إ ذ ا حفظ وقتا في الخير في ما خرب من اجله و أ و ج د لتحقيقه استقامه و ت أ م ل هذا المعنى ب ا ل د ع و ة ا ل ع ظ ي م ة الثالثه عن النبي صلى الله عليه و سلم في صحيح مسلم قال اللهم اصلح أ لي ديني الذي هو ع ص م ة أ م ر ي اللهم اصلح لي ديني الذي هو ع ص م ة أ م ر ي ف ع ص م ة ا ل أ م ر بالدين أ م ا بدون الدين ينفرق يكون أ م ر ا ل إ ن س ا ن ف و ق أ ي ضائعا فائعا في كل ا ل ا ر هنا وهناك بينما إ ذ ا ح ج ظ وقته م بحفظ الدين الذي خلق له حسنه وحفظ وقته في كل ا ل ا ر قال اللهم اصلح لي د ي ن الذي هو ا س م ه قال ومن ت أ م ل هذا الخلق وجده كله إ ل ا أ ق ل القليل وجدهم إ ل ا أ ق ل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى وجدهم ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى من لطيف ما يذكرنا ن أ ح د السلف سمع رجلا ربما انه ذهب الى هذا المعنى سمع رجلا يقول في دعاء اللهم جاءني من القليل よろしくお願いします。 و أ ق ل القليل هم الموفقون لكل لك. شيء و قليل من ع ب ا د ياتي و ا ن و قليل ما قال و من ت أ م ل على هذا الخلق وجدهم كلهم إ ل ا أ ق ل القليل ممن غفلت قلوبهم ع ل ذكر الله تعالى و اتبعوا اهواء و صارت أ م و ر ه م و مصالحهم ف ر و ض و صارت أ م و ر ه م و مصالحهم فروضه الوقت ماضي و الايام تمضي و كل يوم يمضي يدنيهم من ا ل أ ج ل و لقاء الله وتعالى مفكر مفكر وليس عندهم أشياء يسرهم أن سبحانه و تعالى لكنها مفكرا و غالبا و ليس عنده أ م و ر أ و أ ش ي ا ء يصرخهم أ ن يلقوا الله سبحانه و تعالى فرق بين هؤلاء و بينما ذكر في حال بعض السلف في ت ر ج م ة بعض السلف قيل في ت ر ج م ة بعضهم لو قيل ل ه إ ن ملك الموت بالفعل لو قيل لو إ ن مالك الموت بالباب لم يكن عنده شيء يزيد في العمل في أ ي ل ح ظ ة لو قيل لها ان مالك الموت بباب بيتك لم يكن عنده شيء يزيد في العمل ما معنى ذلك أ ن ه قال كلها م س ا ر ة عليك و م ح ف و ظ ة ف الخير والفضائل و ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة والنفع المتعين و ا ل ب ا ص م قال أ ي فرطوا فيما ينفعهم هذا معنى فرطه أ ي فرطوا فيما ينفعهم ويعودوا ب ص ل ا ح ه واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعودوا بضرائبهم عاجلا واجلا وهذا حدث أ ك ث ر ا خ ل ا ب ه ذ ا السنه فرطوا فيما ينفعهم يعني ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ا ف ع ة ف ي د ه لهم في دنياهم واخراهم ف ر ط ي ن فيها و ا ل أ ش ي ا ء التي لا تنفعهم او ت م ر ه م في دنياهم واخراهم مقبلين عليهم قال وهو ابنه لانه كان بهذه ا ل ص ف ة قد أ م ر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أ ل ا يطيعه قال ولا تطيعه من عقلنا قلبه من ذكرنا وابتغاء هواه وكانه غفور أ م ر ه م الا يطيعه قال فطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إ ل ا بندم طاعتها لا يكون العبد مطيعا للرسول صلى الله عليه و سلم من ادائهم حقا و صدقا الا بعدم طاعه هؤلاء الذين وصفهم الله بقول ه من أ خ ل ن ا قلبه عن ذكرنا و اتبع ه و ا من كان قلبه غافلا عن ذكر الله و متبعا بهواه طاعته لا تجوز ا ل إ ن س ا ن إ ل ا إ ل ى العطب و الدابه فلا تجوز طاعته ومن أ ط ا ع هؤلاء لا يكون مضيعا لرسول ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ف ط ا ع ة الرسول لا ت ت م إ ل ا بعدم طاعه ت ا ف إ ن ه م انما يدعون الى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفله ع ن الله لماذا ل أ ن ك ل ينفق مما عنده وكل إ ل ه بالذي فيه ي ض ع ش はこのように私が言っている方が言っている方が言っている方 و م っている方が ا ってい ا 方が言っている方が言っている方が言 ي ている方が言ってい ي 方が言っている方が言っている方が言っている方が ا っている方が言っている方が言って ا る方が言っている方が言っている方が言っている方 ه 言っている方が言って ن る方が言 ن ا いる方が ع っている方が言ってい ا 方が言っている方が言って ن る方が言っ ب ただ、私は思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うよ أ و جلست إ ل ي ه أ م ا م ا ل ش ا س ش و كثيرا ً ما ي ر ف ل بعض الناس عن هذا الجانب ويجلس أ م ا م ا ل ش ا س ه في القنوات م ش ا ه د ة القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة أ و م ش ا ه د ة ما يوجد في المواقع ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة يجلس أ م ا م هذه القنوات يشاهد وينظر الساعه والتدين و ا ل ف ل ا إلى ان يصاب قلبه بالفساد و المرض بسبب م ج ا ل س ة من و ص ل ه م الله بقوله من أ ق ف ل ن ا قلبهم عن ذكرنا و اتبع ا م ر ه م و امرات هؤلاء و ا ض ح لا تحتاج إ ل ى إ ي ضعف او أ ن ه م خبير و ا م ح ه هؤلاء ليس عندهم إ ل ا د ع و ة إ ل ى ما هم عليه مثلما عبر ا ب ق ي م رحمه الله تعالى إ ن م ا يدعون إ ل ى ما ي ش ا ك ر و ن إ ن م ا يدعون إ ل ى ما ي ش ا ك ر و ن فهم في دعوته م إ ن م ا يدعون إ ل ى ما ي ش ا ك ر و ن و إ ل ى ما هم ماضون عليه م ر غ ف ل ة عن ذكر الله واتباعه د ع و ا ت ف إ ذ ا جلس إ ل ي ه م ا ل إ ن س ا ن واستمع إ ل ي ه م دخلت عليه م ا ل آ ف ا ت والفساد الذي يصل إ ل ى ا ل ق ل ب فالسابع الذي يصل إ ل ى القلب إ ن م ا يصل إ ل ي ه من المنازل و في ا ل إ ن س ا ن منفذان الى القلب السمع و البصر و لهذا بدا ظبينا قال إ ن السمع و البصر و الفؤاد كلها أ كان عن المسؤول السمع و البصر هما المنفذان المغذيان للفؤاد ف إ ذ ا أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن يستمع ب أ ذ ن وينظر بعين إ ل ى ما اغفل الله قلوبهم عن ذكره واتبعوا ا ه و ا ء أ ي شيء يرجو أ ن يكون عليه قرارا هل يريد لقلبي أ ن يبقى صالحا س ا ك ي ا ً و ا ل م ن ا م ق تصب فيه أ ن و ا ع الشعور وتصب فيه أ ن و ا ع الفساد أ ل ق ا ه القاه في اليم م ب ت و ب ا ً وقال له إ ي ا ك اياك ان تبتل ب ا ل م ن ا ف ولا يريد منهم قلب فاسد ا ً لكن المنافق مستمره ا ا ل ذ ي تغذي القلب بكل اثر ولهذا ي ج د سماع هذا التوجيه ر ب ا ن ي العظيم ونعمده ل ولا تطع اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ويدخل ل ي ذلك كما قلت الجلوس إ ل ى ا ل ق ن و ا ع الفضائيه و المواقع التي في الانترنت وهذا نوع من الجليس استجد في هذا الزمان نوع من الجليس استجد في هذا الزمان فمن يجلس للمواقع ا ل ف ا س د ة مواقع الشهوات أ و مواقع ا ل ش ب ه ا هي تكون ا ل ن ت ي ج ة و لنع الوقت و فساد النتيجة في هذه ا ل ن ت ي ج ة الملخصه في القيم قبل قليل إ ذ ا جلس ا ل إ ن س ا ن إ ل ى تلك المواقع حصل له أ م ر ي ن حصل له م ر ا ضيان الوقت و فسادها ضيان الوقت و فسادها كلما قال الجلوس زاد الوقت ضيانه و زاد القلب فسادها و بعض الصالحين بعض ا ل أ خ ت ي ا ر تساهل مع نفسه في الجلوس إ ل ى تلك القنوات تلك المواقع و كان في ا ل ب د ا ي ة يقول أب... مجرد أ ر ى أ ط ل ع أ ر ي د أ ن أ ش ا ه د م ا ل ا عند الناس و م ا ل ا في هذه المواقع و م ا لهم ذ ه ا ل و اولئك ق ع ه م أ س ا ل ي ب في ا ل أ ص ط ي ا د و الشيطان معهم فاستمر به الجلوس إ ل ى أ ن أ ع ط ب ت ل ق ل ق و ا ف س د و اذا كان ا ل إ ن س ا ن مخاطرا بشيء فلا يخاطر بدينه اذا كان ا ل إ ن س ا ن مخاطرا بشيء فلا يخاطر بدينه و أ ي خير في م ت ع ة ز ا ئ د ة يظنها تصل إ ل ى قلبه بتلك ا ل م ش ا ه د ة و ا ل ن ت ي ج ة ب ل ي ة ع ظ ي م ة على و هي بيان ا ل أ و ق ا ت و فساد الغنى واذكر أ ح د المشاعر النبلاء قال لي مره ا ن ت ق ي ت بشاب من ط ل ب ة العلم نشيط جدا اذكره نشيط للطلبه و ا ل د ع و ة و ا ل ع م ا ل خ ي ر ي ة قلت ليا فلان وينك من زمان ما ر أ ي ن ا ه والنشاط الذي ن ذ ك ر قال له الشخص الذي تذكر لم يبق منه الا الصوره عليه ق م ن إ ل ا الصوت يقول كنت ن خ ي ر ان شاء الله قال أ ه ل ك ت ن ي القنوات واهلكتني المواقع بدا يجلس لها قليلا ً قليلا ً إ ل ى أ ن ضيعته تمام اذن وان ن ق ر أ أ و ل الله سبحانه وتعالى ولا تقل ر من اقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا الا يدخل في ذلك ما ي و ج د في ا ل ق ن و ا ت ان ل ف ا س د ة ق و ا ا ت ل يكون ا ت هناك سياره ويقولون ل ان هناك سياره يجب ان يكون هناك سياره من ل و من ش ا ت أ يجب ان يكون هناك ا ل سياره حددت نفسك تفتح تقول أ ن ظ و شاهد قليلا اقرا لك ولا ن تطع من الله خلنا قلبه عن ذكرنا واتبع ه و ا وكان أ م ر الله وكذب اله وداو به عبادك تسلم من شرورها قال وهؤلاء ا قد امر الله سبحانه ورسوله الا ي ط ي ع ه و ط ا ع ة الرسول لا تتم إ ل ا بعدم طاعه هؤلاء ف إ ن ه م انما يدعون إ ل ى ما ي ش ا ك ل ه م من اتباع الهوى و ا ل غ ف ل ة عن ذكر الله قال و ا ا ل غ ف ل ة عن الله و الدار ا ل آ خ ر ة إ ذ ا كان الانسان غافا عن ذكر الله و غافا عن الدار الاخره متى تزوجت باتباع الهوى يعني التزلت به ご覧いただがありがとうれざいました。 قال و كثيرا ما يقترض احدهما ب ا ل آ خ ر و ليفارق ا كثيرا ما يقترض احدهما ب ا ل آ خ ر و لا يفارق و يكون كثير من الناس يجتمع فيه انه راقب عن الله و الدار ا ل آ خ ر ة و في الوقت نفسه متبع لهواه في الوقت نفسه يكون متبعا لهواه وتعلمنا نكتفي من هذا القدر هذا اليوم ربما في ا ل ل ق ا ع ا ت ا ل س ا ب ق ة نمد في الوقت قليلا التناقضكم بالتدريج ف ي م ك في اللقاءات القادمه ان تبين لنا ان الشرح مناسب احمد الله عز وجل فليسر لي ولكم ه ا ل ل ا ء ا ل ل ه ج ع ل الموازين حسناتنا اللهم انفع ن ا وارضا لنا علماءنا واجعل ما نجعله حجه ل ا ع ي ن ا اللهم اصلح ن ا ش ن ن ا كله اللهم ا ر ح ن ا و م و ا ل ي ن و م س ا ل ت ن ا وللمسلمين ومسلمات المؤمنين ومؤمنات ا ح ي ا ه م ا ل ا م و ا ل اللهم يا ر ن ا ج ع ل ن ا جميعا مباركين ا ي ن ا كنا الله اعلم ص ل الله و ل م وعن سائر الال والصحابه نبينا محمد وهذه ا ل م ص ا ح ب